لعبوا بالروح لعبوا بالقلب جام اسبع يخسر الحرب تاريخ جديد غاية تقتم ويالله ويالله سيكي تاكا فغريبيا طقو ببن العالميا كوروش كوراش بنعطيه ويالله ويالله هيرفيرونار ناري ناري بصوفوفاشر ودرالي كل زيج والبلاد وهذا شو يقدر عليه المدي في الثراء خط ثابت نبي درار طال حافظ كل أردين المرابط هذا شو يقدر عليه. بيني وبينكم واش عقلتو بستة وجمانين اش نودرتو هم الكوار تحسبتو وحنا بازال عقلين علي ينسيروا رحنا يا مراكم تعوي الخير ما تخضاكم اللي بغربة تقول هم معاكم ويا الله ويا الله حيلفروا نار ناري ناري وصوفوا فاجروا الدراري حاكم زياج ورد Ne virallista lähettää. Hän on ollut täällä koko